ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار وَطَاعِينٍ مُقْنِعٍ رُؤُوسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا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 كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقاء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهام ترى المجرمين يومئذ مقارنين في الصفات سرى بيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا أولو الألباب الله أكبر